ونصح الأمة وكشف الله تبارك وتعالى به الغمة وجاهد في الله عز وجل حق جهاده حتى أتاه اليقين وبعد هذه ليلة الأربعاء الثاني والعشرين من شهر ربيع الآخر لعام أربعة وأربعين وألف من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الدرس الثالث من دروس الشرح والتعليق على تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي المالكي رحمه الله وكنا في اللقاء السابق نتكلم عن الفن الأول من علم الأصول في المعارف العقلية قال وفيه عشرة أبواب وذكر الباب الأول في مدارك العلوم وكنا قد توقفنا عند قوله فالعلم هو الجزم المطابق للحق من هذا الموضع إن شاء الله سنبدأ بعون الله تعالى وتوفيق أخونا عبد الصمد يتفضل يقرأ مشكورا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه ومن تبعه هدى أما بعد فيقول المؤلف ابن جزي تحت الباب الأول في مدارك العلوم، فالعلم هو الجزم المطابق للحق، وقيل في حدّه معرفة العلوم على ما هو به، فاعترض بالوزوم الدور، فقيل فيه العلم صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض. أزيد فيها شيء؟ لا تفضل أكمل. طيب، والجهل هو الجزم غير المطابق، وقد يقال فيه. جهل مركب والشك هو احتمال امرين فاكثر من غير ترجيح والظن هو الاحتمال الراجح والوهم هو الاحتمال المرجوح تكميلا حكم ذلك ذلك الله, الله يقول المؤلف رحمه الله وغفر لنا وله يقول فالعلم هو الجزم المطابق الحقي وقيل في حده معرفة المعلوم على ما هو به فاعترض بلزومه أو بلزوم الدور فقيل فيه العلم صفة توجب تميزا لا يحتمل النقيد هذا كلام المؤلف عن العلم وطبعا قد سبق وذكر المؤلف معنى التصور والتصديق والتصور هو إدراك الحقائق مجرد عن الأحكام والتصديق إدراك ما هي الشيء مع الحكم عليه سلبا أو إيجابا هذا سبق تكلمنا فيه معنى التصور والتصديق والتصور والتصديق كلاهما قد يكون نظريا وقد يكون ضروريا فالتصور أو الشيء الضروري هو ما لا يحتاج إلى تأمل ونظر يعني أن الإنسان يدركه بغير تأمل ونظر كما لو قلنا له الواحد نصف نصفه لاثنين فهذا يدركه السامع من غير تفكير ولا نظر ولا تأمل ولا حاجة إلى استدلال وبرهنة ونحو ذلك فهذا يسميه المناطق الضروري وما لا يحتاج إلى تأمل ونظر والنظري ما يحتاج إلى تأمل ونظر فالتصور الضروري كإدراك معنى البياض والحرارة والصوت إدراك معنى البياض وإدراك معنى الحرارة وإدراك الصوت أو معنى الصوت هذه كلها تصورات ضرورية أنها لا تحتاج في إدراكها إلى تأمل ونظر كذلك هناك تصديق ضروري ك تصديقنا بأن الواحد نصف الاثنين تصديقنا بأن الواحدة نصف الاثنين هذا تصديق ضروري ليه لأنه لا يحتاج إلى تأمل ونظر وإعمال فكر واستدلال وبرهان ونحو ذلك كذلك قولنا النار محرقة النار محرقة هذه جملة أو يسميها المناطق أحيانا قضية هذه القضية تحتاج إلى تصديق أو تكذيب والإنسان يصدق بها تصديقا ضروريا لأنه لا يحتاج أن يبرهن له على كون النار محرقة فهذا يسمى تصديق ضروري فإذا التصديق بارك الله فيكم منه التصور أقصد منه نظري ومنه ضروري تصور الضروري والتصديق الضروري ذكرت لكم أمثلة عليهما أما التصور النظري فكإدراك معنى العقل ومعنى الجاذبية وعكس النقيض إدراك هذه الأشياء هذه التصورات لأنها معاني مجردة عن أحكام فإدراك هذه التصورات يحتاج إلى تأمل وإعمال فكر ونظر لهذا, لهذا، هذا يسمى تصور نظري أما التصديق النظري فتصديقنا بأن الواحدة نصف سدس الاثنى عشر نصف سدس لاثني عشر سدس لاثني عشر. ونصف واحد فهذه إذا قضية <تصفح> نحن نصدق بها ولكن بعد تصو بعد تأمل ونظر يعني إذا قيل لك الواحد نصف الاثنين وقيل لك الواحد نصف سدس لاثني عشر الأولى الواحد نصف الاثنين هذه تصدق بها مباشرة مجرد أن تسمعها تصدق بها. أما إذا قيل لك الواحد نصف سدس لاثنى عشر فهذا لاثنى عشر فهذا يحتاج منك إلى تأمل تفكر لاثنى عشر هذا العدد كم سدسه وسدسه كم نصفه إن كان واحدا صدقت وقلت هذه قضية صادقة فإذا تصديقها وتكذيبها يحتاج إلى, إيه؟ إلى تأمل ونظر فهذا يسمى تصديق نظري يعني يحتاج إلى تأمل ونظر وكذلك قول القائل <تصفيق> العالم حادث هذا يرى المناطق أنه يحتاج أيضا إلى تأمل ونظر وإعمال فكر وبرهنة ونحو ذلك إذا هذا معنى تصور هذه أقسام التصور تصديقي وضروري ونظري وأقسام التصديق ضروري ونظري وهذا لم نذكره في المحاضرة الماضية فذكرناه الليلة حتى يكون الكلام تم في التصور والتصديق والليل يتكلم المؤلف عن معنى العلم العلم المناطقة فيه على ضربان على ضربين أقصد ضرب يقول العلم يحد ويعرف وعلى هذا كثير من المناطقة وضرب منهم يقول العلم لا يحد ولا يعرف لا يحد ولا يعرف العلم معنى العلم لا يحد ولا يعرف ليه؟ قالوا لعسري ذلك يعني يعسر ويصعب تعريفه رغم أنهم يرون أن الحد كما سيأتي هو أصل المنطق وأساسه والعلم هو غاية المنطق إدراك العلوم وفهمها فإذا كان العلم الذي هو غاية المنطق لا يمكن حده يعني إدراكه بالحد الذي هو أساس المنطق وقاعدته خلاص لعسر تعريفه فما فائدة المنطق إذن مرة أخرى؟ المنطق غايته وهدفه إدراك العلوم إدراكا صحيحا فأشرف ما يبحث فيه المنطق هو العلم طيب وهذا العلم المنطق أو كثير من المناطق يروا أنه لا يمكن حد العلم يعني لا يمكن وضع تعريف جامع مانع للعلم والحد هو أصل المنطق وأساسه فإذا كان المنطق عاجزا في أصله وأساسه عن إدراك أشرف ما يصب إليه هذا العلم هذا المنطق وهو العلم فكيف بما سواه هذا أمر أذكره لكم بمناسبة الحديث عن معنى العلم وأرجو أن يكون المعنى مفهوما لديكم المنطق يبحث غايته وهدفه إدراك العلوم إدراكا صحيحا وأساس المنطق وقاعدته الحد فإذا كان هذا المنطق في أساسه وقاعدته عاجز عن إدراك غايته الشريفة وهي العلم فكيف بما سوى ذلك هذا مما يضعف ثقة الإنسان في هذا العلم كما قال شيخ الإسلامي رحمه الله المهم يرى الجوين والغزال وهو من أساطين علم الكلام وأساطين المنطق وكما قلت لكم مرارا هذا تعريف وليس ثناءاً المهم الجويني والغزالي يرايان ومعهما من معهما من المناطق يرايان أن العلم لا يحد لعسره لعسر حدده وصعوبته ويرى الغزالي أنه لا يحد لأنه ضروري فلذلك لا يحد فهؤلاء الثلاثة هم رؤوس علم الكلام يرو أن العلم لا يحد إما لعسره لعسر حدده وصعوبته وإما لأنه ضروري فلذلك لا يحد وكثير من المناطق حدوا العلم وعرفوه فقالوا كما قال المؤلف هنا قالوا في تعريف العلم قالوا هو الجزم المطابق للحق أو إن شئت فقل هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جزما العلم أن تدرك الشيء الإدراك بمعنى الإحاطة أن تحيط بالشيء وهذا سبق في قولنا أو في الحديث عن مدارك العلوم قلنا أن الإدراك يأتي بمعنى اللحوق أدرك القطار أي لحق به او يأتي بمعنى الإحاطة لا تدركه الأبصار إلى لا تحيط به المهم العلم هو إدراك الشيء على ما هو به يعني إدراك الشيء على الواقع الذي هو عليه وعلى الحقيقة التي هو عليه إدراك الشيء على ما هو به إدراكا جازما هذا معنى العلم عنده وهو ما لخصه ابن جزي في قوله الجزم المطابق للحق والإنسان طبعا لا يجزم إلا بعد إدراك أي يدرك إدراكا جازما مطابقا للحق قال ابن جزي وقيل في حده أي في حد العلم معرفة المعلوم على ما هو به معرفة المعلوم الشيء الذي وراد أن يعلم على ما هو به قال فاعترض بلزوم الدور ما معنى الدور عند المناطق الدور معناه في اللغة الحركة الدور يأتي في اللغة بمعنى الحركة ويأتي بمعنى عود الشيء على ما كان عليه ويأتي بمعنى توقف كل, كل من الشيئين على الآخر الدور يأتي عند في لغة العرب يأتي بمعنى الحركة وبمعنى عود الشيء على ما كان عليه وتوقف كل من الشيئين على الآخر وهذا الأخير توقف كل من الشيئين على الآخر هو المراد عند المتكلمين والفلاسفة أن الدور معنا أن يتوقف الشيء الأول على الثاني ويتوقف الثاني على الأول فهذا يستلزم الدور يعني هذا يتوقف على هذا وهذا يتوقف على هذا وهو معنا أن الشيء يتوقف على نفسه يتوقف الشيء على نفسه أو أن يكون الشيء علة لنفسه وهذا أمر محال أن يكون الشيء علة لنفسه أي أن يكون الشيء موجدا لنفسه وسببا لنفسه كما قال تعالى في كتابه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون وهذا هذه الآية من, من سورة الطور جاء فيهما الحديث المشهور في صحيح مسلم وغيره أن جبير بن مطعم بن عدي رضي الله عنه دخل المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يكلمه في أمر قال فسمعته يقرأ في المغرب بصورة الطور حتى إذا بلغ قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون قال فكاد قلبي أن يطير لماذا كاد قلب جبير بن مطعم أن يطير ليه لأن هذه قسمة ثلاثية لا رابع لها أن الشيء إما أن له خالق أو خلق بلا خالق أو خلق نفسه فكونه خلق بلا خالق هذا محال وكونه يخلق نفسه هذا محال فلم يبقى إلا أن له خالق فالدور معناه أن يكون الشيء علة لنفسه أن يتوقف إيجاد الشيء على نفسه فهذا يستلزم دورا محالا كما قال العلماء. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الدورة نوعان الدور القبل القبلي وهو أن يكون هذا إلا بعد هذا ولا هذا إلا بعد هذا وهو ممتنع باتفاق العقلاء يعني لا يكون محمد إلا بعد علي ولا يكون علي إلا بعد محمد فكيف يستقيم هذا؟ لا يكون علي إلا بعد محمد ولا محمد إلا بعد علي فيلزم من هذا أن يسبق محمد عليه وأن يسبق عليه محمد أو يكون محمد بعد عليه ويكون عليه بعد محمد فهذا لا يستقيم هذا يسمى الدور القبلي وهذا الدور محال وممتنع باتفاق العقلاء كما قال شيخ الإسلام رحمه الله سأشرح لكم معنى هذا الدور من خلال كلام المؤلف إن شاء الله الآن النوع الثاني من الدور يسمى الدور المعي الاقتراني الدور المعي الاقتراني وهو كما يقول شيخ الأسلام التيمية مثل المتلازمين الذين يكونان في زمن واحد يكونان معا في زمن واحد كالأبوة والبنوة فوجود الأبوة يتوقف على البنوة وحصول البنوة يتوقف على الأبوة فلا يكون الرجل أبا بلا ابن ولا يكون هذا ابن بلا أب فيتوقف حصول الأبوة على البنوة ويتوقف حصول البنوة على الأبوة فهما متلازمان يحصلان معا فهذا يسمى الدور المعي الاقتراني وهذا ممكن أما الدور القبلي أن تكون الأبوة قبل البنوة والبنوة قبل الأبوة فهذا محال وغير ممكن وهو ما يعرفه العلماء بقولهم أن يتوقف ألف على باء ويتوقف باء على ألف وهذا طبعا لا يمكن طيب المؤلف يقول الآن عرفنا معنى الدور في اللغة والاصطلاح وعرفنا نوعيه الدور القبلي الممتنع والدور المعي الاقتراني الجائز يقول المؤلف وقيل في حده أي في حد العلم معرفة المعلوم على ما هو به العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به طيب إذا لا يحصل العلم إلا بمعرفة المعلوم ومعرفة المعلوم لا تحصل إلا بالعلم فمن هنا حصل الدور أقول لك مرة أخرى العلم لا يحصل في نفس الإنسان إلا بعد معرفة المعلوم ومعرفة, ومعرفة المعلوم لا تحصل إلا بعد العلم فيتوقف العلم على معرفة المعلوم ويتوقف معرفة المعلوم على العلم فمن هنا حصل الدور الذي قاله المؤلف فاعترضة بلزوم الدور فقيل فيه أي في العلم العلم صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض. العلم صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيد هذا كلام المؤلف رحمه الله في معنى العلم أن العلم صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض أو هو إدراك الشيء على ما هو به إدراكا جازما هذا معنى العلم طيب سنرى إن شاء الله أثناء الشرح والتعليق أن المتكلمين لم يدركوا أشياء هي من أصول, أصول علم الكلام أو إن فقل من أصول معتقد المتكلمين أو من أصول الدين عند المتكلمين مرة أخرى نقول الكلام بعبارة أوضح المتكلمون المتكلمون يعرفون العلم أنه إدراك الشيء على ما هو به إدراكا جازما طيب المتكلمون لم يدركوا أشياء هي من أصول الدين عندهم إدراكا جازما فاتلفوا فيها وتناقضوا أو تحيروا واتربوا وتوقفوا أعطيك مثالا بسيطا على هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في رده على الرازي وهذا إمامه كل من جاء بعده من المتكلمين كما يقول الشيخ السلام تيمية، يعني هو من أكثر المتكلمين علما وذكاء الرازي في كتابه أساس التقديس نقل عنه شيخ الإسلام رحمه الله مذهبه في الجسم هل الجسم مركب أو غير مركب وهل الجسم يمكن أن ينقسم إلى أجزاء متناهية ولا غير متناهية فاضطربوا في تعريف الجسم وانقسامه وتركيبه اضطرابا شديدا حتى تحيروا وتوقفوا وقالوا العلم بتركيب الجسم وانقسامه إلى أجزاء متناهية أو غير متناهية هي من محارات العقول وتوقفوا فيه وهذه المسألة من أصول الدين عند المتكلمين لأنهم نفوا علو الله ونفوا نزوله إلى سماء الدنيا ونفوا مجيئه يوم القيامة ونفوا اليد ونفوا الساق عن الله عز وجل ونفى الرحمة ونفى الغضب ونفى الضحك نفى كل هذه الصفات ليه لأن إثباتها يستلزم التجسيم فلو أثبتنا هذه الصفات لكان الله جسما فنفى هذه الصفات لأجل ذلك طيب أنتم مدركون لمعنى الجسم يعني هل عندكم علم عن الجسم أنتم تقولون أن العلم هو إدراك الشيء على ما هو به إدراك جازما وأنتم في الجسم وتركيبه وانقسامه وعدم انقسامه تحيرتم وتوقفتم فليس عندكم إدراك مطلقا ليس لديكم إدراك مطلقا فإذا كنتم لم تدركوا الجسم فلا علم لكم بالجسم الذي هو الجسم المشهود المحسوس والجسم جسم الإنسان فكيف, فكيف تدركون أو تحكمون بأن الله تعالى جسم وأن إثبات هذه الصفات له يوجب التجسم فحتى ننفي عنه التجسيم ينبغي أن ننفي الصفات يعني أنتم تحيرتم واضطربتم في الجسم المحسوس المشهود اللي هو الذي أمامهم أو الحيوان أو نحو ذلك فكيف تحكمون على الله عز وجل وأنتم لم تشهدوه سبحانه وتعالى فأنت ترى أنهم تحيروا واضطربوا في أصل الدين عندهم وهو مسألة انقسام الأجسام وتركيب الأجسام ونحو ذلك اضطربوا في هذه المسألة وتحيروا تحيرا شديدا جدا واعتبروا هذه المسألة من محارات العقول ثم أخذوا هذا الذي اضطربوا فيه وتحيروا فيه فهو بناء على المنطق لا علم عندهم لا علم عندهم به وليس لديهم إدراك في هذا الأمر ورغم هذا أخذوا هذا الذي هو ليس علما ولا إدراكا فحكموا به على الله عز وجل الذي لم يشهدوه يعني هم جاهلوا في الجسم المشهود المحسوس المرئي وأخذ هذا الجهل وهو عدم الإدراك الذي جعلهم محرات العقول فحكموا به على الله عز وجل الغائب الذي لم يشهد هذه ثمرت علم الكلام وثمرت هذا المنطق نسأل الله السلام والعافية يقول المؤلف بعد ذلك بعد أن تكلم عن العلم أنا أردت أن يعني أعلق في هذا الموضع وأقول لكم أنهم في أصول الدين عندهم ليس لديهم علم ولا إدراك في أصول الدين ليس لديهم إدراك ولا علم وهم أكثروا من الكلام والقيل والقال واللغط وهذه الأشياء وفي النهاية انتهوا, انتهوا إلى لا علم إلى أن هذه المسائل التي من أصول الدين عندهم من محارات العقول ولا علم لهم بها وهم متوقفون متحيرون لذلك قال شيخ الإسلام أن أكثر الناس حيرة وشكا واضطرابا أهل الكلام قال المؤلف رحمه الله والجهل وطبعا عرف العلم وتكلم عنه ثم ننتقل الآن عن الجهل قال والجهل هو الجزم غير المطابق. والجهل نوعان جهل بسيط وجهل مركب فالجهل البسيط هو عدم الإدراك بالكلية تقول له تعرف محمد يقول لك لا هذا يسمى جهل لأنه ليس لديه إدراك تقول له تعرف أركان الصلاة يقول لك لا أنه ليس لديه إدراك فهذا يسمى جهل بسيط طيب النوع الثاني من الجهل الجهل المركب وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو به الجهل البسيط عدم الإدراك الجهل المركب إدراك الشيء على خلاف ما هو به فتقول له تعرف أركان الصلاة يقول لك نعم أعرف فتسأله ما هي أركان الصلاة يقول لك الكلام من أركان الصلاة أي كلام يقول لك نعم؟ أي كلام من أركان الصلاة؟ تكلم أي كلام هذا من أركان الصلاة فهذا جهل مركب لأنه أدرك الشيء على خلاف ما هو به تسأله مثلا متى يجب في المال الزكاة؟ هل تعرف متى يجب في المال الزكاء؟ يقول لك نعم تقول له متى؟ يقول أي مال يجب فيه الزكاء؟ تقول له أي مال؟ يقول أي مال قليل وكثير؟ يقول قليل وكثير هذا أدرك الشيء ولكن على خلاف ما هو به؟ فيسمى جهلا مركبا وطبعا يا إخواني كما قال شيخ الإسلام رحمه الله ما أفسد الدين والدنيا إلا أنصاف المتعلمين الذين لديهم إدراك ولكنه ليس إدراكا صحيحا تاما فلضعف إدراكهم ونقصه أفسد الدين والدنيا والعياذ بالله طيب تكلمنا عن الجهل وعن الجهل المركب المؤلف يقول والجهل هو الجزم غير المطابق هذا الكلام يعني الأفضل أن يقال في ما ذكرته لكم الجهل هو عدم الإدراك والجهل المركب هو إدراك الشيء على خلاف ما هو به يقول الجهل هو الجزم غير المطابق يعني يجزم بأن هذا الشيء على الصفة صفة كذا وهو ليس كذلك هذا يسمى جهلا والصحيح أن هذا جهل مركب أما الجهل فقط فهو عدم الإدراك يقول والشك هو احتمال أمرين فأكثر من غير ترجيح الشك هو احتمال أمرين فأكثر من غير ترجيح يعني أنه يدرك أمرين ولا يدري أيهما أرجح يعني مثلا يقول محمد جاء أو لم يجي لا يدري لا يدري هل جاء أو لم يجي يعني لا يجزم بالمجيء ولا يجزم بعدم المجيء ولا يترجح عنده المجيء ولا يترجح عنده عدم المجيء بل مجيء محمد وعدم مجيءه عنده سواء هذا يسمى شكاً هذا يسمى شكاً فالشك يكون هناك طرفين نقيض والإنسان لا يرجح أحدهما على الآخر يسمى هذا شكاً طيب أما الظم فهو إدراك الشيء مع احتمال مرجوح يعني أن تدرك أن الشيء على صفة معينة مع وجود نقيض أو مخالف آخر ولكنه ضعيف فهذا يسمى الظن أو كما قال المؤلف الظن هو الاحتمال الراجح أي الأقوى والوهم هو الاحتمال المرجوح أي الأضعف فمراتب العلم إذن علم وظن وبعد الظن يأتي الشك ثم الوهم ثم الجهل البسيط والجهل المركب هذه ست مراتب لإدراك العلوم فالعلم وهو أعلاها طبعا وأشرفها إدراك الشيء على ما هو به إدراكا جازما فإن أدرك الشيء على ما هو به مع احتمال مرجوح فهذا ظن فإن لم يتساوى عنده الأمران فهذا شك إن أدركه مع احتمال راجح فهذا وهم وهذا طبعا أضعف أما إن لم يدرك بالكلية فهذا جهل وإن أدركه على خلاف ما هو به فهذا جهل مركب فهذه مراتب الإدراك أو مراتب العلم بالشيء يقول المؤلف بعد ذلك تكميل يتفضل أخونا الصمد. أحسن الله إليك الله رحمه الله تعالى تكميل العقل بأمر على أمر يسمى تصديقا فإن تكلم به فهو خبر وإن رام الاحتجاج عليه سمي دعوة فإن ذكره في معرض الحجة سمي قضية يقول المؤلف رحمه الله تكميل أي يذكر فائدة تتعلق بما سبق ذكره يقول حكم العقل بأمر على أمر يسمى تصديق العقل في لغة العرب بمعنى المنع العقل يسمى في لغة العرب أو يطلق في لغة العرب أو يساوي في لغة العرب المنع العقل في اللغة هو المنع وسمي العقل أو أطلق على العقل المنع لأنه يمنع صاحبه يعني الإنسان أحياناً يريد الشيء ولا توجد قوة قاهرة تمنعه ولكنه الذي يمنع نفسه ما الذي منعه هو هذا العقل فالعقل يسمى والعقل في اللغة هو المنع وسمي بذلك لأنه يمنع صاحبه وهو مأخوذ العقل يعني من عقال الناقة والعقال هو الذي يمنع الناقة من السير حيث شاءت وبه تسير حيث يريد صاحبها أو تقف حيث أراد صاحبها العقل في اللغة إذن يطلق على المنع وسمي بذلك لأنه يمنع صاحبه وهو مأخوذ من عقال الناقة وعقال الناقة يمنعها أن تسير حيث شاءت والعقل في الاصطلاح هو آلة التمييز والإدراك وهذا كلام الشفعي في الرسالة العقل آلة التمييز والإدراك ومن هنا قال العلماء العقل مناط التكليف أي هو سبب حصول التكليف على العبد يعني هو سبب توجه الأمر والنهي إلى العبد ولو كان العبد مسلوب العقل ما أمر ولا نهي. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصبي حتى يبلغ لأنه قبل البلوغ ضعيف العقل فهذه الآلة عنده ضعيفة فلا يجر الله تعالى عليه القلم رحمة به والنائم حتى يستيقظ لأن النائم ذاهب العقل ذهابا جزئيا قال والمجنون حتى يفيق أو حتى يعقل لأن المجنون ذاهب العقل ذهابا كليا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أن القلم أي الحساب والمجازاة لا تجري على هؤلاء الثلاثة لعدم وجود العقل لأن العقل هو كما يقول الشافعي آلة التمييز والإدراك والله تعالى لا يحاسب عبده قبل أن يميز ويدرك ويعقل والعقل يطلق على الغريزة التي يتوصل بها الإنسان إلى المعرفة وهذا كلام الإمام أحمد فإذن الإمام الشفعي يرى أن العقل آلة التمييز والإدراك والإمام أحمد يرى أن العقل غريزة يتوصل بها إلى المعرفة والمعنيان قريبان والمعنيان قريبان والغزالي يرى أن العقل لا يمكن حده بحد واحد يحيط به ويرى أن العقل يطلق على خمسة معان أو خمسة أشياء بالاشتراك وعلى أي حال حتى لا نطيل في هذا المقام فالعقل إن أطلق على القوة المتهيئة لقبول العلم فهو آلة التمييز والإدراك وهو الغريزة التي قال عنها الإمام أحمد والإمام الشافعي. وهذا هو مناط التكليف وإن أريد بالعقل العلم الذي يستفيده الإنسان بهذه القوة الغريزية فهذا المعنى هو معنى العقل الذي نفاه الله تعالى عن الكفار في كتابه لهم قلوب لا يعقلون بها لو كان الكافر مسلوب العقل بالكلية ما حوسب كالمجنون ولكن هو له عقل يدرك به ويميز ولكنه لم ينتفع بعقله لهم قلوب لا يعقلون بها لم ينتفع بعقله فإذا العقل إن أريد به الثمرة والمنفع المترتب عليه فهذا هو العقل الذي نفاه الله عن الكفار وإن أريد به الغريزة والآلة التي بها يدرك الإنسان الأشياء وبها يعقل ويفهم الخطاب ويميز بين الخير والشر والصواب والخطأ فهذا هو مناط التكليف وإذا عرفت هذا فتقفها هنا وقف مهمة جدا وهي جواب على التيار العلماني والليبرالي هذا التيار المجرم الذي يزعم أن الأديان تحتكر العقول وتسجن العقول وترب الناس على التقليد الصرف وتجعل الإنسان مسلوب العقل هكذا يقولون قبحهم الله والشريعة الإسلامية الغراء لا ينبغي أن تقاس في هذا الباب غيرها من الشرائع لأن الله تعالى جعل مناط التكليف في الإنسان والعقل فالله عز وجل ما أمره ولنها إلا بعد أن عقل وفهم، والله عز وجل معنى أنه أناط التكليف بالعقل فهذا معنى أن العقل أن الله عز وجل جعل في هذه الشريعة من الحق والصواب والعلم والهدى ما يدركه العقل بيسر وسهولة فيستجيب له فيعمل به فمعنى هذا أن هذه الشريعة مبناها على معرفة الحق وإدراك بهذا العقل الذي وهبه الله تعالى للإنسان ولكن الإنسان لا يكون مستسلما لعقله إنما هو يدرك به صدق النبي عليه الصلاة والسلام وأن ما جاء به حق وأن شريعة الإسلام حق ثم بعد ذلك يسلم قياده لهذه الشريعة كما قال الله تبارك وتعالى فلما أسلم وتله للجبين فبين الله عز وجل أن من مناقب الأنبياء ومن مناقب عباده الصالحين الاستسلام لأمره ونهيه قال تعالى في وصف إبراهيم والثناء عليه إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وقالت هاجر لإبراهيم آه الله أمرك بهذا قال لها نعم قالت إذا لن يضيعنا فهذا استسلام فالعقل الله عز وجل جعل العقل مناط التكليف وعاب الكفار أنهم لم يستخدموا عقولهم في فهم الحق ومعرفة صدق النبي عليه الصلاة والسلام ولو أنهم استخدموا أو أعملوا عقولهم وتجردوا من الهوى لتيقنوا بصدقه واتبعوه فهذا يدل على أن هذه الشريعة لا تعادي العقل ولا تحجر عليه ولا تسجنه ولا هذا إطلاقا ولكن الله تبارك وتعالى أمر عباده أن يستسلموا لأمره لأن أوامر الله تعالى ونواهيه لا يمكن إدراكها جميعا بالعقل هذا لا يمكن لماذا؟ لأن الإنسان لا يدرك كل ما يأمر به المخلوق العاقل الحكيم ولا يدرك حكمة كل ما ينهى عنه فكيف بالله عز وجل؟ بارك الله فيكم هذه يعني هذا أمر أردت أن أعرج عليه في هذا الموضوع. المهم أن دعوة التيار العلماني والليبرالي على شريعتنا الغراء المباركة هي دعوة كاذبة ومحض افتراء ويدل على هذا أصل هذه الشريعة وأساسها وأن الله تعالى بناها سبحانه وتعالى أو أنزلها عز وجل وهي تتضمن كل الحكمة والهدى والعلم وأمر الله المعارضين لها والكافرين بها أن يعملوا عقولهم في فهم ما جاء به رسول الله حتى يهتدوا فكيف تكون معادية للعقل وهي تدعو الناس المشركين المعاندين لها إلى إعمال العقول بتجرد فإذا فعلوا هذا أمنوا وأسلموا فكيف تكون مع هذا معادية للعقل نسأل الله السلام وطلع فيه طيب إذن هذا معنى العقل في اللغة والاصطلاح محل العقل أين مكان العقل؟ العقل مكانه في القلب وله اتصال بالدماغ وهذا مذهب الشافعية والحنابلة أن العقل محله القلب وله اتصال بالدماغ ويدل على هذا قوله تعالى لهم قلوب لا يعقلون بها فهذا يدل على أن القلب العقل محل محله في القلب ويرى وفي رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الأحناف أن العقل محله في الدماغ وهذا أمر قريب هو يترتب عليه خلاف في مسألة الجراحات والديات وهذا كلام ليس موضعه معنا الآن طيب العقل يتفاوت ولا لا يتفاوت انقصد بالعقل يا إخواني الغريزة أو الآلة التي بها يميز الإنسان ويدرك هذا لا يتفاوت أما إن قصد بالعقل كمال هذه الغريزة فأصلها لا يتفاوت أما كمالها أو ما يحصل منها من العلوم والإدراكات هذا يتفاوت من شخص لآخر وهذا أمر مشهود محسوس لا يمكن للإنساني دفعه فلا شك أن عقل الإمام أحمد أكمل من عقول كثير من الناس ممن عاصره وممن جاء بعده إلى يوم الناس هذا فالعقول تتفاوت ولا تتفاوت لا تتفاوت في أصلها في أصل الغريزة أو الآلة التي بها يدرك الإنسان ويميز أما ما يتحصل للإنسان من علوم أو كمال هذه الغريزة فهذا طبعا يتفاوت تفاوتا كبيرا طيب يقول المؤلف حكم العقل بأمر على أمر يسمى تصديقا وهذا مر معنا بارك الله فيكم فإذا قلنا مثلا الشمس ساطعة فهنا حكمنا على الشمس بأنها ساطعة فهذا الحكم يسمى تصديق فإن تكلم به فهو خبر يعني إن قال إن الشمس ساطعة هذا خبر يخبر عن سطوع الشمس فإن رام الاحتجاج عليه يسمى دعوة أي إن أراد الإنسان أن يحتج على صدق هذا الخبر يسمى ما يرومه هذا دعوة والدعوة مشتقة من الدعاء وهو الطلب وفي الشرع قول يطلب به الإنسان إثبات حق على الغير الدعوة قول يطلب به الإنسان إثبات حق على الغير فقصد المؤلف دعوة أي أن الإنسان إن ذكر هذا الكلام في معرض الاحتجاج فهو إذا يقول كلاما يريد أن يثبت صحته وهو أن الشمس ساطعة قال فإن ذكره في معرض إن رامى الاحتجاج عليه يسمى دعوة فإن ذكره في معرض الحجة وهو يحتج عليه سمي قضية سمي هذا القول قضية والقضية عند المناطقة هي الجملة التامة الخبرية التي يصح أن يقال لقائلها صادق أو كاذب القضية هي الجملة التامة الخبرية التي يصح أن يقال لقائلها صادق أو كاذب فإذا قيل مثلا الطالب المجتهد هذه ليست قضية لماذا؟ لأننا لا يمكن أن نحكم على هذه القضية بالصدق أو الكذب إنما لابد أن تكون ليه لأن الجملة ليست تامة الطالب المجتهد ماله حضر وصل جاء قال قام الطالب المجتهد مكافأ الطالب المجتهد محبوب، فإذا الجملة لم تكمل الطالب المجتهد إذا قيل الجندي الذكي، برضو الجملة لم تكتمل، لم تكتمل، فلا يسمى الشيء قضية إلا إذا كان جملة تامة خبرية، فالجملة التي لم تتم لا تكون قضية، والجملة التي لا تكون خبرية لا تسمى قضية، فإذا قيل أقعد يا محمد هذه ليست قضية، لماذا؟ لأن هذه جملة إنشائية. أأمر فيها محمد بالقعود لا يمكن أن يقال لقولي أقعد يا محمد هذا الصدق أو كذب أما إذا قلت الشمس صاطعة هذا يقال فيه صدقت أو كذبت إذا قيل مثلا الحق منصور يقال لي صدقت أو كذبت إذا قيل العالم حادث يقال لي صدقت أو كذبت فإذا القضية هي جملة خبرية جملة خبرية ليست إنشائية والجملة الإنشائية كالأمر والنهي والاستفهام والنداء ونحو ذلك هذه كلها جمل إنشائية لكن القضية هي جملة خبرية تحتمل الصدق والكذب يبقى إذن كل كلام تام يحتمل أن يكون صدقا أو يكون كذبا هذا يسمى عند المناطقة قضية خلاص لعل يكون المعنى واضح فالقضية هي وحدة التفكير عند المناطقة والقضية تتركب عند المناطقة من حدين كقولنا الشمس صاطعة فالشمس حد وساطعة حد آخر حدان الشمس صاطعة هذان الحدان بينهما نسبة وهو الحكم على الشمس بالسطوع هذا الحكم على الشمس بالسطوع إما أن يكون صدقا وإما أن يكون كذبا كذلك إذا قلنا كما يقول المناطق العالم حادث هذه قضية لأننا نحكم على العالم بالحدوث وقد يقال لهذه القضية أنها حق أو أنها باطل أو أنها أقصد صدق أو كذب هذا ما أراد المؤلف أن يقول وبعد ذلك ينتقل إلى الباب الثاني من كتابه وهو باب فيما يوصل إلى التصور يعني كيف يصل الإنسان إلى التصور ما هو التصور؟ التصور هو إدراك الحقائق مجرد عن الأحكام يعني التصور يا إخواني ندرك الشمس ما هي الشمس؟ ندرك معنى الشمس ندرك معنى الإنسان ندرك معنى الشجر ندرك معنى الليل ندرك معنى النهار ندرك معنى البحر معنى النهر هذا كله اسمه تصور لأننا أدركنا الذات وهي الليل النهار الشمس القمر الإنسان البحر أننا أدركنا هذه الذوات إدراكاً مجرداً من غير أن نحكم عليها بشيء يعني لم نقل البحر واسع لم نقل النهر فارغ لم نقل الشمس ساطعة فانما أدركنا فقط معنى الشمس معنى البحر معنى النهر معنى الإنسان معنى الشجر معنى الطير فإدراك الذات مجردة عن حكم هذا يسمى عند المناطقة تصور طيب كيف يصل الإنسان إلى التصور طبعا التصور هذا هو أصل علم المنطق يعني علم المنطق يبنى على هذا التصور ليه؟ لأن المنطق برهان والبرهان يكون للقضية والقضية مبنية على تصور طرفيها فعاد المنطق كله مبني على على التصور فإن استطاع الإنسان أن يعقل ويفهم معنى التصور استطاع أن يعقل ويفهم المنطق وسأبين لكم أن أصل أن المنطق في أصله وهو التصور أو الحد كما يقولون هو في أصله ضعيف بل وهذا الأصل إن أعملنا على قول طائفة منهم يفضي إلى بطلان المنطق وانهدامه كما سأذكر لكم بعد ذلك إن شاء الله طيب إحنا نستأذن أحونا عبدالصماء عبد أعمل شيء أعمل شيء أعمل شيء نعم قال المؤلف رحمه الله الباب الثاني فيما يوصل إلى التصور وذلك ثلاثة أشياء الحد والرسم واللفظ المرادح فأما الحد فهو تعريف ماهية الشيء بجنسه وفصله وأما الرسم فهو تعريف ماهية الشيء بجنسه وخاصته فقولنا ماهية الشيء المؤلف الاخر. رحمه الله يقول الباب الثاني ما يوصل إلى تصور طبعا عرفنا معنى كلمة الباب وعرفنا معنى التصور يقول وذلك ثلاثة أشياء الحد والرسم واللفظ المرادف طيب لماذا بدأ المؤلف بالتصور لأن التصور كما قلت لكم هو أصل علم المنطق وأساسه لأن المنطق تصور وتصديق والتصديق هو علاقة بين شيئين تصورهما الإنسان فيقول هذه العلاقة صحيحة أي صدق أو هذه العلاقة باطلة أي كذب فعاد المنطق كله مبني على التصور فالتصور كما يقول ابن قدامى في الروضة يقتنس أن يدرك بالحد يعني إذا أردنا أن يتصور إنسان مثلًا معنى الحيوان قلنا له الحيوان إن كان ليس لديه تصور لمعنى الحيوان نعرف له الحيوان طيب إذا كان عنده تصور خلاص ليس عنده تصور نعرف له ماذا تعني كلمة الحيوان فعند يحصل له تصور لمعناها فإذا قلت لك مثلا العقار فأنت تقول ما العقار أقول لك الخمر فإذا قلت ما الخمر فعرف لك الخمر تعريفا يحصل لك به تصوره فأقول لك مثلا شراب مسكر معتصر من العنب شراب يبقى إذن هو الخمر شيء يشرب ليس يؤكل معتصر أي هذا الشراب هو عصير معتصر من العنب أي من ثمرة العنب على وجه الخصوص فمن هنا يحصل لك تصور لمعنى الخمر أن الخمر عبارة عن عصير وهذا العصير يعتصر من العنب وهذا العصير مسكر وشراب مسكر معتصر من الخمر. فيحصل لك تصور لمعنى كلمة الخمر أنها شيء يشرب وهذا الشيء يسكر ويستخرج أو يعتصر من ثمرة العنب. فهذا فالتصور يعني إدراك الشيء أو إدراك الذات المجردة عن معنى يحصل بالحد الذي يسمى التعريف. والمعنى يعني المشهور أنه التعريف. والتصديق يدرك أو يقتنس كما يقول ابن قدامى في الروضة بالبرهان يعني أنا إذا أردتك أن تصدق أن العالم حادث وبرهن لك على هذا الأمر فإذا برهنت لك عليه بالحجج والأدلة حصل عندك تصديق بأن العالم حادث فإذا الحد و... والبرهان هما آلة علم المنطق كيف آلة علم المنطق؟ أن علم المنطق مبني في أساسه على التصور والتصديق والتصور يحصل بالحد والتصديق يحصل بالبرهان فيحصل أساس علم المنطق وهو التصور والتصديق بالحد والبرهان فهما آلتان لتحصيل الحد والايه؟ لتحصيل التصور والتصديق طيب الحد في اللغة المؤلف يقول وذلك أي ما يوصل إلى التصورة ثلاثة أشياء الحد والرسم واللفظ المرادف الحد في اللغة بمعنى المنع الحد في اللغة بمعنى المنع ومنه سمي الباب البواب حدادا لأنه يمنع الناس من الدخول والتعريف الشيء يسمى حدا يعني أقول لك مثلا الفقه هو معرفة الأحكام العمليات التفصيل بأحكام الشريعة العملية بأدلها التفصيلية هذا تعريف الفقه فهذا يسمى عند المناطق حد حد الفiq هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدليتها التفصيلية. التعريف ليس ما الناس حد لأنه يمنع لأن الحد هو المنع أنه يمنع غير المحدود من الدخول في التعريف ويمنع المحدود من الخروج من الخروج من التعريف. فنحن عندما نعرف الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية العم... العملية بأدليتها التفصيلية. هذا يمنع دخول علم وصول الفقه في الفقه ويمنع دخول التفسير في الفقه ويمنع دخول السيرة في الفقه ويمنع دخول علم الرياضيات في الفقه ويمنع دخول علم الفيزياء في الفقه فإذا عرفنا الفقه على بهذا التعريف وفهمنا معنى التعريف يبقى حصل عند السامع إدراك لمعنى الفقه فهذا هو الحد فتصور الشيء أي حصول صورة له في الذهن صورة له في الذهن هذا يحصل عن طريق الحد الذي يسمى التعريف والتعريف يسمى حدا لأنه يمنع خروج المحدود والشيء المعرف من الحد ويمنع دخول غير المحدود إلى الحد هذا معنى الحد في اللغة ومعنى الحد في الاصطلاح الوصف المحيط بموصوفه المميز له من غيره الحد في الاصطلاح هو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره عندما تقول الفقه ومعرفة الأحكام الشرعيات العمليات بأدلتها التفصيلية هذا وصف يحيط بكلمة الفقه ويميز كلمة الفقه عن غيره من علوم الشريعة كأصول الفقه والتفسير والحديث وغير ذلك من علوم الشريعة بعض العلماء قالوا الحد هو اللفظ المفسر لمعناه على وجه يجمع ويمنع يعني يجمع كل معناه ويمنع دخول غير, غير معناه في معناه هذا معنى الحد فإذن الحد بارك الله فيكم هو وصف يحيط بالموصوف ويميزه عن غيره الحد وصف يحيط بموصوفه ويميزه عن غيره طيب فائدة الحد أن يميز المحدود عن غيره والمناطق يقولون أن الحد أصل كل علم فمن لا يحيط به علما فلا له بما عنده شوف المناطق إلى أي مدى يعظمون في شأن المنطق يقولون أصل الحد وهو أساس المنطق كما قلت لكم قبل ذلك يقولون أن الحد أصل كل علم فمن لا يحيط به علما فلا نفعله بما عنده يعني من لا يحيط بالحد ويعرفه لا ينتفع بأي شيء عنده من العلم هذا كلام طبعا فيه غلو شديد كما سأبين لكم إن شاء الله المهم بارك الله فيكم هذا معنى تعريف الحد لغة المصطلاحا وفائدة الحد تميز الشيء عن غيره أقسام الحد حد حقيقي ولفظي ورسمي وهذا سأتكلم معكم عنه في المرة القادمة إن شاء الله لأنني أريد أن أقول شيء بسيط ثم نرجع إلى هذه المعاني مرة أخرى في المحاضرة القادمة بإذن الله عز وجل المؤلف يقول أن الحد الحقيقي تعريف ما الشيء بجنسه وفصله ما هي ما الشيء؟ ما هي الشيء هي جواب عن سؤال ما هو يعني أنا عندما أقول لك ما هو العقار؟ أنت تقول لي ما هو العقار أقول لك الخمر تقول لي وما الخمر أقول لك هو شراب معتصر أو شراب مسكر معتصر من العنب فقولنا ما هو أي ما حده وما حقيقته فما هي الشيء أي حقيقة الشيء شوف عند أهل السنة والجماعة أن ما الشيء هي عين وجوده يعني انتبه معي في هذا الكلام أنا خمس دقائق وننهي المحاضرة إن شاء الله ولكن هذه الدقائق الخمس مهمة جدا ماهية الشيء ماهية الشيء يقول الشيخ السمتايمية ماهية الشيء هي عين وجوده وأنه ليس له وجود ليس له وأنه ليس وجود الشيء قدرا زائدا على ماهيته يبقى إذا الشيخ السمتايمية يقول إن ما ذهب إلى السنة والجماعة أن ماهية الشيء هي عين وجوده وليس وجود الشيء شيئا زائدا على ماهيته طب لماذا قال هذا الشيخ سمتمية؟ لأن المعتزلة وكما قلت لكم عن شيخ الإسلام أنقل أن المعتزلة هم فرسان علم الكلام لذلك هل المعتزلة تأثروا بالأشاعرة؟ فاقترب المعتزلة من مذهب الأشعرة أم الأشعرة هم الذين تأثروا بالمعتزلة فاقترب الأشعرة من مذهب المعتزلة طبعا الأشعار هم الذين تأثروا بالمعتزلة واقتربوا منهم والجوين نقل مذهب الأشعري نحو الاعتزال نقلا كبيرا لأنه كان شديد التأثر بأبي علي الجبائي وكان كثير القراءة له المهم فالمعتزلة كما يكون شخصا تيمية فرسان علم الكلام المعتزلة والفلاسفة يقولون وانتبه معي بارك الله فيك هذا الكلام شخصا تيمية ذكره في عدة مواضيع من كتبه لا سيما درء التعارض العقل والنقل ومجموع الفتاوى يقول المعتزلة والفلاسفة يقولون أن ماهية الشيء هو غير وجوده ماهية الشيء هي الصورة الحاصلة له في الذهن أما الوجود فهو شيء زائد عن الماهية أو شيء مخالف للمهية يعني زائد عن المهي الموجود في الذهن فإذا هم يقولون ماهية الشيء هي الصورة الذهنية له والوجود هو الشيء الموجود في الخارج في الحقيقة أمامنا أمام أعيننا فإذا بارك الله فيكم! التصور هو الشيء الصورة الذهنية الحصلة له فإذا التصور هو الصورة الذهنية والوجود هو الشيء الموجود في الخارج والموجود في الخارج عند المتكل... عند المعتزل والفلسفة يخالف الصورة الذهنية طيب هذا الكلام ما الذي يترتب عليه? يترتب عليه فساد عظيم وأول ما يترتب عليه هدم المنطق ليه؟ لأن المنطق كما قلت لكم مبني على ماذا؟ على الحد والحد هو تصور الشيء أنك تتصور الذات مجردة عن الأحكام وتصور الذات مجردة عن الأحكام معناه حصول صورة ذهنية لهذا الشيء في الذهن طيب هذه الصورة الذهنية من أين تحصل؟ يعني عندما نقول ما الخمر فيقول قائل هو شراب معتصر شراب مسكر معتصر من العنا. طيب هو إذا حد الخمر بهذا الحد وجعل له صورة ذهنية عند السامع من أين أدرك من يحد الخمر أنه بهذه الصورة أدركه منين من الوجود الحقيقي للخمر ولولا أنه أدرك حقيقة الخمر برؤية أو سماع ممن أدرك حقيقته مستطاع أن يحده أن يحد الخمر فإذا الحد الصورة الذهنية مترتبة على ما يدرك في الخارج الذهنية مترتبة على ما يدرك في الخارج لذلك إذا قلت لك عرف شيء أنت لم تدركه لم تره في الخارج ولا علم لك به لا يمكن لك أن تعرفه لا يمكن لأنك لم تدركه في الخارج فتعرفه إذا أدركته يعني إذا رأيته في الخارج فتستطيع أن تعرفه أو أن تضع له تصور فإذا كان التصور الموجود في الذهن يخالف الوجود الذي هو في الخارج والحقيقة، فهذا معناه أن التصور الحاصل في الذهن هذا ليس مبنيا على الوجود الحقيقي الموجود في الخارج فإذا هذا التصور باطل لأن التصور إذا لم يبنى على ما يدرك بالحس يكون باطلا التصور الحاصل في الذهن إن لم يبنى على ما يدرك بالحس بالسمع أو البصر أو اللمس أو الحواس الخمس المعروفة يكون هذا التصور باطل فإذا خذنا قول المعتزلة والفلاسفة أن الصورة الذهنية وهي مهية الشيء الحاصلة في الذهن تخالف الوجود الموجود في الخارج فهذا معناه أن هذه الصورة الذهنية مبنية على غير أصل وأساس هذا معناه فهذا معنى أن هذا الحد كاذب فإذا كذب الحد كذب التصور فكذب التصديق فلا يمكن أن يبرهن على هذا الشيء لأنه كذب في حده وفي تصوره فلا بد أن يكون في التصديق هو كاذب فهذا يفضي إلى هدم هذا العلم من أساسه وهو علم المنطق وهذا المعنى إن شاء الله أذكر لكم له مزيد بيان بإذن الله في لقاء الأسبوع بعد القادم بمشيئة الله تعالى يعني الكلام قد يكون فيه نوع من الصعوبة ولكن إن شاء الله السبوع بعد القادم أعيد عليكم الكلام مرة أخرى ومع تكراره تفهمونه وأنا الذي يهمني أن تفهموا مواضع الخلل في علم المنطق هذا الذي يهمنا أن تعرفوا من أين جاء الخلل في هذا العلم ومواضع الخلل فيه والليلة ذكرنا أمرا مهما جدا وهم أن المعتزلة والفلاسفة يجعلون ما هي الشيء الموجودة في الذهن الصورة الذهنية له ليست هي الوجود الحقيقي للشيء في الخارج فهذا معناه أن الصورة الذهنية حصلت على غير برهان لأن الصورة الذهنية إذا لم تبنى على دليل من الحس فهي باطلة ولا يمكن أن تكون صحيحة ولذلك قال الرازي كلاما في الأساس أساس التقديس يشهد لهذا المعنى وسمتيم يا رحمه الله قال في هذا كلاما كثيرا ربما أذكر لكم شيئا بسيطا من ذلك في المرة القادمة لأننا يعني تقريبا أوشكنا على الساعة وأنا اعتذر إليكم عن طول المحاضرة ولكني أضطر إلى ذلك لأنها لا تأتي إلا كل أسبوعين مرة أسأل الله عز وجل أن يرزقني وياكم حسن الفهم وارزقنا حسن القصد وارزقنا صواب العمل منه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم وبارك العبده ورسوله محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته